صلاة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من فضلته على جميع مخلوقاتك وكرمته على عموم موجوداتك وخصصته بالمقام المحبوبية وابعثته إلى كافة الإنس والجن القسيم الوسيم النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين وإمامهم ومقدمهم وتمامهم سيدنا محمد الذي أولاه مولاه الوجود بأسرها وأباحه الأسرار في الإسرا وأمده منه نبيل طائل ما له أحد في الأنبياء شمس المعارف قمر العوارف كنز اللطائف بحر العلوم ومطلب الفحوم وأرس ربوع الظلال ما هي شريعة أهل المحال سيد البطحاء والزمزم والصفاء نبي الله وحبيبه وصفيه وخليله ونجيه وعبده ورسوله أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا وابسطهم كنا وأكثرهم جدا وأنفلهم أقلا وأجملهم وأوضحهم قولا فأعزدهم حياء وأبهدهم شكلا وأصطقهم نقلا وأصبرهم في طاعة الله وأسكاهم فرعا وأضيبهم أصلا البتر الطالع والضياء اللامع ندهة النفوس ريحان القدر حبيب الله رسول رب العالمين قائد الغر المحجنين خادم جبرين الأمين سيد الأنبياء وخاتمهم بالتعظيم والتكريم وعليهم حقا له التقديم بقدره كان توفنا عام